إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشو جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للساء 129. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون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 124. فما للذين كفوا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشبال عذين 125. أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون 126. فلا 129-وأقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن فَذَرهُم يخوضُوا وَلعب حتىَ يُولاقُ يَمَم الذي يعَدونَ يَومَا يَخجُونَ مِن لَجداتِ سركَأَ النَم إِ نَصم فِظُونَ خاشِعَةَ نَبصارُم خاشعَتَ نَبصارُم تَررحَقُم فيله